أإنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل قُلْ أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون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 أين شركاؤكم اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا ان قالوا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 وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاء وكيف يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن إلا أنفسهم وما يشعرون وَلَوْ تَرَانَ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَوْ تَرَانَ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا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 إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء إلا حتى إذا جاءتهم الساعة وبرقت قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على